بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والسق في المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 121- أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 122- إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون 123- المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۖ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ 124-وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون 125-يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثين 126 وَيَقُوفُ عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون 127-وأقبل بعضهم على بعض سالون قالوا ان كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ان كنا من قبل ندعو إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ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 لَكَانُوا صَادِقِينَ أَم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَم هُمُ الْخَالِقُونَ أَم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ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 سبحان الله عَمَّا يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يَوْمَ لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك بااعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وادبار النجوم